موسوعه النابلسي ا ذ ي آ م ن و ك ت ع ي للعلوم الاسلاميه و لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ر س ي は い, い。 و ل ت ك م و ا ل ل و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ و اسماء ن و الله م ا ل ح و ن ى I love you.